أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا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 قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل اتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبره لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والرب بعد ذلك دحاه أخرج منها ما أها ومضعها والجبال أفسانها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونعن نفسه عن الهوى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 كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها